إذا استمع الحلال والحرام غلب الحرام أجر حلال وحرام فيكوا كيان بس حلا حرام ما جزى بس هرام ما جاو حرام يعني دوش ده قر ح كان حرام كان حرام اه أهيك مثلاً خمريتي أكو. عندي أبي. شيء بيت حنعمله. دوماً التابع وتابع. خد تابع تابع. كاس هذا يقلل يقول حرام كاس بقال لشن موضوع أكتره. وكمان که من باور نیست که مالک اینو هانه، اون موضوعی خوردنی مالک است بالا درس. اگر به مرجیت، لایه اندال علماء التابع لا یفرد بالحكم. اما رو قاعدی التابع لا یفرد بالحكم. و کو مثلاً بانو منا بچکیس کی مثلاً حیوان که اکری خو حکم او جای کت ول دایکه که لا یفرادو به حکمی شون کو بتنیا حکمی بۆ جان اکری حکمی با نادید این تابعوا تابعونك وما لقاك ريحه وشقيه لقلاه، وشجوة تنيح حكمي ما لقيه هس، يعني وتنيح جانا كتر جانا ك. وخي دارك أكريم بروبه تابع. ما قاي، هلا قال داركه. تابعو تابعونك، بروبه مي وتابع دار. حيوان شر وا. إذا ما فرعك لو من ملك شيء؟ الملك ما هو من ضروري. إيه هي. فتق ماشينه قبضت مولكه يعني سوية كا يجيني توأز سبير كا يجيني توأة مثلا يعني, يعني مثلا لو بعبدا <تصفيق> وقت مرة أكرري طبعا الخريج كا يجيني توأز <تصفيق> يغتفر في الت... إذا سقط الأصل سقط الفرع في أصل أصل نما فرعش نعم يعني شاء الله هنا دان دان بوي درجة نكشة للسرمان. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لشون كوتوا كانا تحوشين أكريا أويك إلا غيري. هنا تش... كان يعني لشون لف غير فرع كانه لشون كوتوا كانت تحوشينك. إعمال الكلامي أولى من اهماله أنا خدمن فيشته. الخراج بالضمان. همشمنا الخونة. اعمال الكلامي أولى من اهماله يعني بك بكارخستني قصبة عشرة لباك خستني. یعن تعریبیه قصه و وجهی با ابدوزی و با اون بکاری بنین و تطبیقی بکنین باشتر لواک بیشتر قصه که مهملو پوشه هیچ نه تعریه ولی اگر هاتو اگر تعذر اعمال کلامیشی اهمیث این خروج و بالظما بر بومی هر شتک لمقابلی چون اجیر مروجی آو شتک حال مسئولیتی آو شخصا که یعنی حال جد صلاتی آو حال جد اون نکاری نگر هاتو تو شتک باس ما کپشت دو برهمه كي لفا ابو كره استفاده ليها قريار لوشته استفاده او استفاده مقابل او كهال زماني او شخصي يعني اقرب فوتيه السؤال معاد في الجواب لو شرب باش من يعني ترسيع خدي ولا ما كاتيها بخوي لو جاري في من من استعجل شيء قبل اوانه عقبه بحرمانه هركه شتيك <تصفيق> بل اويك ب بجيت كاتي خوي فلأي تعب كات؟ شيت؟ آه عقبة بحرمني سزاد رباب محرم لا عبرة بالظن البين خطأه يعني جمانة كوار روشنة أو جمانة هلايا شيا حليبني وحسابي بنكرا البينة على المدعي واليمين على منك دل دليل بلغة بينة لسرق سرقه كذب ادعاءاتك ادعاء اشتاق اكاد كسر كسو او ما شر على جب اوهيم منه اما دليل بيرت. او مالك او اعتياد ييني منه او كرينيشيني على من انكره وقت امهين ابوه شيء بيتوا سون لسرق سرقه كوا كني لا يا مثلاً او يعني مشغول ذماني الغرم بالغنم دستكود برنمري خسار دستكود برنمري شيا زلا بدا عبره للتوهم وهم حلبني حلبناك لو حساب بناك وهم للاكثر حكم الكل مش ما بزبي حمص تيصير جوهم رويت سرك يا حشره رجعوا معني اكثر الخلق شيء مسلمين. إيه. الحكم كل واقر. مثلا وأنش. مثلاً. يستحب الخروج من الخلاف. سنة درست في لخ اختلاف علماء. يا شتاق علماء اختلاف هنا تي. هندي جائزه هندي جزون مكروهه. هندي جزون جائزني. باشتر خلافة درش. ما دام له خلافة قد درستي. توشي شتكي نبي. لا ينسب إلى ساكت قول كسيك بيدعنه. هيش قصيتك بس بدناه تبادل. بزن ولا يقسمان كردو كورابيضا نخر سكوت حجنيه لا رات للدلالة في مقابلات التصريح دلالات تمان يعني فهمي معناي قسي كابراه كلي فهمك ايه وكبون من مثلا مفهومي موافق مفهومي مخالف امل لمقابل صراحة قسي كابراه كب الصريح اشتكى اجد حسابنا كريبود دلالتك البيانات حجة متعدية آه. مش دليل حجتك تجاوزك كتفرأب إلى خي بوشتكيت تقدر أو كإعتراف نيا أو كذي إعتراف نيا من دون فر إذا زيبك هي كيانه من زيبك إلى ليلى فلانة كذا أما أم إعترافه آه دليله بكبره ماذا أبو ما خي لا أما أقول هاتو بقول مونا شتكد زلوع لايك بينه ز يعني بينه نيا نعم أمي هذا دليل سري وي كأم بالله مصلي بقول مثلا بعس إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر أقول هاتو آه... كسك كارك خوي بدس خوي أنجم كسك إيش كخو كاره سبب كار بق أو كارا. حد که انت کوبونده هی نیک، کوبونمونه کسیج مثلاً اویکی گفته، حد که مثلاً برومون از دزه. یکی انت گفته، فلان گست رو بیکش. اینا که یه داره مثلاً دامان دامانچه که یه داره گفته، او لای ادز لای مباعشره که هر ما يضاف الفعل إلى الفاعل للأمر ما لم يكن مجبرا. ونمرة زاي هو أوكس تين. ما يك باشترا خالد بن. زاي كالأروى شالك كي لا يا كورا بجيء والله أهو كورا أمتك أنك من أمي وخصنا هل يبي؟ هذا وضاف الفعل إلى الفاعل إلا الآمي ما لم يكون مجبرة نعم يساوي باسمع كار نسبة داتي لاي أنجام دريكارك نعم أمر كارك فرمان دركك ما دام إجبار كرنبي ما حروم أخذه حروم أعطاه هرشتك ورقرتني حرام بيت بخشيني حرام کابرا مریک کبر مریش که کپیه داد علیه و هدیه تو ام من نیخو، درسته بیدایت مسلمانه تر کابرا خەمر خمر رو پیدا دوانیه، وانیه حرامه واری بگید حرام وانیه، درسته بیدایت کسی جایز نیه. بلام اگر این و رت سره و آ مامرس اگه تو مثلا بون من من رو حرام و اگه ابره اهل قخان یا و یهودی یا یا قخانی به کافر کافری او با و لە اسباب یهش تا حرام بوه. اکو بیزی اصلش تا خویی خۆی حرام مثلا نیە خویی گشت اشکال دی نیه. بۆ ئێمە سربرینا بو ایم. بو شاید او بیزی جایزهالله علی. الفرضو افضل افضل من نفل. فرض باشتر ایلسون. وای وای؟ شکیتیم. بو جوه جوه مثلا باشتر. الحديثس. ده استثناء. المرء مؤاخذ بإقراره. إنسان لما برم برياء شعر الشيخويا، آه يعني اعتراف. مسؤوله. يعني برحرصه. الساقط لا يعود. شتى غوخته كود. ت يعني حق غوخته كود تو نمونا مثلا. كذا حق قالاته عفوياقي. وانيه أو حق كعفو كديه. جالك تبتديتو نا نايتوا. بابش نصدر هنا كان إن شاء الله. صح وين اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اذا حلال والحرام مو يكون كوين بس كامين غلبواك كامين ظابط حرامك زابط غلب الحرام زابط غلب الحرام يعني غلب يعني تغليب ادريتها يعني بمعنى يا مخومه ولا مفعلين هذا ولا قلبة الحرام حرامك هو شو كان يعني هالكتير دخو في خو شيء شو كانت إذا اجتمع في شيء دليل الحرمة ودليل الحي لشكا دليل الحرام ودليل حلال كوين بس ترجع حل حرمة ولا حر نم ناس إجيلو حرامه حرام نیست؟ اگر هات دلیل حلمان هست دلیل حرمتش من هست دلیل حلتیا و معامله کت حرمت و انت تجمعو بین ال اختنی لکامل غلبه کت إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحله اجا هاتوا الحلال والحرام تكلبوا واجب دورا غريب كيله نمونه مثلا بنونه كوره خوشكيه له هوايه كاو تنائم خو... او نيزانك ما خوش كان تكلب دروسه كان يشكي او هوايه نخر ما دام محصور يوت ولا اجل ما محصور نبو كخوشك يجيك تكلب نلي حجي زين حاله سرته دروسه زم قازله سرته دروسني دروس یعنی مثلا بۆ توجه لصفیالان از نزیکی 2000 کنیش بیاید یا، یعنی شانسی برکاتی که آره خوش که بیاد، چن یه یک بچه، تقريبا. لب 2000 نادره با وی حلال. ولی محصولیت آواه مثلاً چند کنیش بیاید؟ 2000 بیاید، 5000 بیاید، 1000 الحلال المباح. أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعة مصلحة الواجب أما له حلالك كمباح ومباحة حلالك مباح أما أجرها تو واجب لجل حراما تقلب أكانتي مصلحة واجبك لم تشاهروا دليلها لما سؤال عثمانو سؤال لما عثمان سؤال عثمان بن عفان رضي الله عنه وقت برسال لعثمان بن عفان رضي إخواليه عن جمع بين الأخت بملك اليمين دو دان خوش کبی کوب کنیزکی کوب کی تو لجولیه که کویان بینی. قال احالتها آیات و نحرمتها آیات فتحریم احبو این. فرمی آیتك پاشکرای کردوه آیتك یشکردوه حرامی کردوه آیتك خلاقی کردوه آیتك حرامی کردوه حرام کلای اما خوش است. حرام که یعنی لای اما لفیشتر او به باشتری زانیم یعنی به معنا نبیکه. قال ذرکش رحمه الله بعد أن ذكر رواية عثمان ریوات عثمانه. يجب بيجيب عثماني. آخذ. رضي الله عنه. دوارك بعاصي روياتك عثمان كذر كشيد فنذر كشيد ما هي نفر. شافعية. مش بين ذر كش. ذر كش الله إيرانية. الله عربية. قال الأئمة وإنما كانت تحريم أحب. إمام كان فن. بجد تحريمك حرامك إنترا. يعني راجح ترى لأ لأن فيه ترك ومباهِن لاستنابي محرم وذلك أو من منعكس. بود لبرأوي ترك حلالك لبرخاتري حرامك أوي تاعي. أما باش تقول العكس كده. شو كا؟ أجر حرامي جوبوني مباحي يوم يعني راك وتدناي كيا شو؟ شو أجر أم كارحلالة نجاي؟ ما جرتوش يش بلاء أبيت؟ ناه توش يجنابي. الأمثلة <تصفيق> لو استبهد محرمة بأذنبيات محصورات لمتحي لا يسباس مكر. اگر هاتو محرمت اگر هاتو افرتك محرم خوشکی پوری تاسته که محرمه امیتر خلاسا حتا خوشك شيریش افرتانك بيگانه کمحصور محصور یعنی چی؟ جماره شایه یعنی جماره اکرم حلال نیم او هیش کمان حلال نیم دو، لو شارك الكلب المعلم غیر المعلمی او كلبا لم يذكر اسم الله عليه عمد حرم صيد صيد كمعلم لا نصي كغير معلم صيد كفكره وبشكار صيد شكاري وصيد غير شكاري هر دو كان بس دریان كرت دهينك يعني ناي خوای عمدن لسرنا برابي اايا انغا حواه حرام حرام حرام بوچي اذا استمع الحلال والحرام غلب الحرام عدم الجواز وطئ الجارية المشترك مشتركه جائز نیه چند کسی که کنیزه که کن پیکوه هیه امکان یعنی سرچهایی لگلاف کن چون مشترک لراثیه یعنی اگر بو حلال بود بو حرام اگر بو آو حلال بو حرام لراث حلال و حرام تیکلا بی خو کسی نفر کو جاری کنیزه نه کنیزه کنی التابع تابع. شو انكوتوا شو انكوتوا معنى أن ما كان غير مستقيم بنفسي في وجودي فلا يفرض له الحكم بل حكم. بل الحكم تابع لما تبعه. اخوي كخوي سربخون لا هياري خوي سربخو يعني وجودي سربخو بخوي نيا حكمي تانية جا يعني ت جاناك لتو حكمك والحكم تابع لما تبعه هي حكمي أم؟ اكوت شواني الأمثلة إذا بيعت أمت وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأميه كنزاكك فروش رعا لم تسكيا منالك بو منالكش منالك شنكوتيش دايك ولا يجوز إفراده بالبيع درزنية أو منالك على سكي دايك بطنية بفروش أشب ما مياه مثلا حيوان الشرب وحق المرد هنا أكري مثلا الشرطي بوداني لا بيعك أشرطي بوداني بيشي. ناه نا بوداني. داخلاني في الطريق. ويدخلاني في بيع الأرض. شنكا غرارة. نازني كرة. كنشكا مناعة. ساقطة. نخوشة. ما تقوله. بس قالواش نازنيه كبر قبولي كا قبولي ناك. يعني هال. إيش كار. طبيعي يسوا. داخلاني في الطريق. ويدخلاني في بيع الأرض ولا شرب, شرب ريح ريح و حقی مرور شرب یعنی مثلا شونک زیوکو سنده ام لشونکو آئی بوت مانیه ما فی هینیش رابوردن بوشوانا از ناید باقه کابره ار اوازه هر لجاده هر دوکان اچنه نو زیوکوه لبتباع حکمی تینا که هیتی که لو شخص فرسن و عنده مهرة، فالمهر لصاحبه وليس للمقتصب أن يدعيه لنفسه بجاء الخراج بالضمان. أقولات وكذا اسمك زودك راسبك الوخوي. فهل لا نومائك هنا؟ نوما خزانة كروب شبيز بس كي ماي بس كي ماين شبيز نوما. فالمهر لصاحبه نوما كينك هذا هو مخاوناكيتي وليس للمقتصب أن يدعونك أبراه يغصب كبير لا يجب أن يشتكابه وفي ذلك يقول يدخل المفتاح في بيع القفل مفتيش صنعي هذا يقول أكريب يجيب قفلقه في سيني وكل لقيمه بيت وقته كليل يجري لبيع القفلقه كل لقيمه داخله كيف أعلم؟ كذلك كل ما كان من توابع العقد ولا ذكر له في العقد يحمل على عدد كل بلد عرفي. هر تکلشون کوچیل عقده لە لعقده بازنگریه لذا عده تو عرضی آخه شو خطاب مکم با اسم کیسه ما مال فروشی دیترباکی گاز و لولای آو آنان چی تابیاتی کنتر تابیاتی ادرش دیتربا مثلا نمونه ما نمی‌تونم نه نا... کابین تو نازم آشتانی که لمال خوی بو دین کریار نصب کریار طبیعه مگه کاره به چه کار کرده؟ ایبم یا عرف عرفی مردم لام رجاتیه ایسه عرف وای ظاهرا تو می‌دونی وای که طبیعه نود بازنگری یکی از یک کریار یفرشیار نیه ششم اینه خیتاب الله سبحانه و الله رسول صلی الله عليه وسلم یادخولی في امت او لان ال امت طبیعت لنبیها دوامانی خوای گوره پیغمبر ارتفاع بیغمبر ادوانیت ادوانیت یا ادوانیت یا امتی تابعی ایشتیه او خطابه او دوامانه چونکه امت تابعی کس؟ نعم تابع تابع وقال تعالی یا نبی اذا طلقتم نسا فطلقوهن لعدتی این ای بیغمد کاتا جنانتان طلاق دا لعدت اطلاق یعنی لعدت اطلاق ایشتیه اینجا؟ یعنی مستقبلات لعدتی ورك يعني باك بيت لحيزة النبي جميع شيء لقناك ال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعندما انتهيت يعني يقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم هو ما بس إخويا شن لا ينفقوا عن المتبوع شن كوتوله أو كسيكة حراويلك شون کوتوله اصل جانابی تو اندراکولا جه اینه با استثناء با آماده کتابی رسول الله صلی الله علیه کتابی نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها کسی خوبی تو که آفردت اولای تو ودی بخشی با تو. روزه بیخوازی بیمار. با پیاممرد جایی که آفردت اولای پیام مری پیاممرد من بخشی با تو. بام خواز. اگر ادله پیاممرد چی؟ و بیخوازی. کبیره حضورتی ایپیامری خواصا وصلم اگر تو پیش پیانیم معرفی کنیم، و چیه اون؟ فقط ام ایزارم هست. ایزار اگه باید او چیپ شو با ما هم زن می‌شلیه نیشی هیچی نمی‌دوند. چی نه دانش. ویستی که شو ادی بوره شو. چی نه و میبره او با فکر کرد باسی باسی خصوصیات.